على سيدنا محمد سوا سوا عليه, عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى سلّم. الله عليه وسلم كيف الوصول يا رب كيف الوصول الله الى طيبا وجه الحبيب zara the... فتوندعي الله قلب بمحب قلب بمحب اثرك عين واثرت فيها عين والزرقا فانت مدى سوده قلب بمحب اثرت فيك في عين وذرقا حب ذاك يوم يبدل المصلى والنقاء والمنى خطول فيحاء الله الله الله الله الله الله الله الله حي يا بروق حبيب <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> حي يا ya بالحجاز عريبا اصلا النبي صلوا على الحبيب حي يا الله الله بسم المدين انت حيا لعناد لولاد الله الله لعلاه ومقدانه الاحياءه حيث الامن حيث الانوار وحيث الباء جميع حيث محمد سيد خلق وفي بابه الورا فقراء آن دون وفي بامجي وفي ما يا ربي بالمستصفبا مَقاصِدُنا وَنْخُفِرُ ما مَا مَطْيَا وَسْعَ الْكَرَمِ يَا رَبَّنَا سَوَا سَوَا سَوَا napi sio kwa ila qa moya ya hayyu ya qayyumu ya sal kibri ya ادللنا اليك يا شفاء قبور الصلاة دعاء ديانا ديوم قد اشهاد ليك يا شفاء قبور الصلاة دعاء Oh, اصلالو علي <تصفيق> انتقا غرغول تنجو الان للقابول كل غام من يذول بالصلاتك يا ليك كن صفاض لنواجون ديما قام الشعود كنوا فاضلن لدي يا جذا بغنور قل لا لك يا شيبا يا كتاب الحي وظل شادي ريت يا شفاء القلوب الصالات دو قم زين الدنيا ammazi مزين الدنيا بمدح محمد اللهم على سمع السماء الله على سمع, الله... الله... الله... الله... الله... الله... الله... سمع الزمان سبع الزمان وصدحا لك سمع الزمان سبع الزمان, الزمان وردديم ما تحيل بكبريات صفاته فالله اقسم في حياة محمدي الله ما تخيل ما يد خيالي بكبريات صفاته قم الدنيا بما تقيم أصطح على سمع السماء الله الله اصطحالا سمع السماء سمع السماء سمع الزمان ورددي ما تحي لي بكبريات صفاتك الله اقسم في حياه محمدي ما حي لي صفاتي فالله هو في حياه محمد ما قيمه الشعراء ما قيمه الشعراء بل ما مدحهم بعد الذي في الذكر شد مرددي زين الدنيا ما قيمه وزع من ورا وده يا ابو الفتح وزع من ورا وده من ورا وده ما قيمه الشعراء بل ما مدحهم يا عيني بعد الذي في الذكر شد مددي انالنا ولشعرنا مديح الشعر يعجز عن مديحك سيدي الله اللهم صل عليه اذ يعود ان لنا وانا شعرنا يا, يا يا يا حبيبي الله ان لنا ان لنا يا ريناه الشعر يعجز عن مديحك سيدي الله هو مصلح جاء الوجود هو مصلح شال وجوه جاء النور ده بصمحه احيت كنوب ذوي الظلامي الرقادي الله فخذوا دروسا عن حياه محمد فخذوا دروسا عن حياتي محمد فحياته نور الذي ولد المسترشدي والله ما حملت انثا ولا وضعت كمثل احمد من قاص ولا داني مهذب شرف الله مهذب شرف الله الوجود به وخضه بذلالات وبرغان يا صاح ان خفت في الايام نائتا إن ظالم قاهر اوشا عدوان فلذ بمن سبح الخصبا في يده يا الله اسقنا الغيث يا رب وعافي مرضانا يا وفرش كعبنايا ربك يا, رب يا رب فبابك مقصودني يا رب يا موجود وفضلك واسع دار سمع صلوا على النبي خلونا مع النبي صلوا على الحبيب حبي الله يا مذهب وديني وعالين ما لي الا وفي ذمه وديني ريحان وديني يا يا الله الله الله طلع عن حبيب طلع عن النبي الله الله الله لولا ما كانت دنيا ولا خلد ربي ومرى مدخ النبي دواء فلي شفاني كل سقم وراعا وتعال يا ابن النبي والدين شنو الشان النار في مغجنتي وانا مني امرت حبيبي على راسي وراسماني يا يا, يا يا يا يا حبيبي الله الله امرت الله الله على راسي وهو رأس مالي وان فاضان يظلم ميزان عنك زماني انت جبر المدح يا ام فاطمه دار اسماني ويوم الحجر وين روحي يا احمد غيرك انا انا انا ما